وذكر أقعاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد قلت نذر من بين يديه ومن خلفه وقد قالت نذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أقاف عليكم عذاب ائتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغتم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا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 وَمَكَّنَّا لَهُمْ فِي مَكَّةَ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا غَنَّى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتفذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفتهم وما كانوا يفترون